Book two Kahdeksankymmentä Arbaatun wathamannun Arbaa wathamannun Menneisyysmuoto neljä Almaadi arbaa Lukea يقرأ يقرأ مينا أولن لُكنوت لقد قرأت للتو لقد قرأت مينا أولن لُكنوت كوكو رومانين لقد قرأت كل الرواية لقد قرأت كل الرواية يُمَرتا يفهم يفهم مينا أولن لقد فهمت للتو لقد فهمت مينا أولن كوكو لقد فهمت كل النص لقد فهمت كل النص فاستاتا يجيب يجيب minä olen vastannut. لقد أجبت للتو. لقد أجبت. Minä olen vastannut kaikkiin kysymyksiin. لقد أجبت على كل الأسئلة. لقد أجبت على كل الأسئلة. Minä tiedän sen. Minä olen tiennyt sen. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو أنا أعلم هذا لقد علمت هذا أنا كريويتان sen أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا للتو أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا أنا كولن Mienä olen kuhluttsin? Anna asmaa huaava. Läqad samihtu huaava liittau. Anna asmaa huaava. Läqad samihtu huaava. Mienä haaien olen Hakenutsin. sen? Anna asmaa huaava. Läqad ähdörtu huaava liittau. Anna asmaa huaava. Läqad ähdörtu مينا تونسن. مينا أنا أتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. أنا أتي بهذا. لقد أتيت بهذا. مينا أشتانسن. مينا ولن أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا مينا أودتان ستا مينا أولن أودتانوت أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا مينا سيلتان سن مينا أولن سيلتتنوت س أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا. منا توننسن. منا ألينتونتنوتسن. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا.